قال وندر ادمنا الشيطان وليم من الله الرحمن الرحيم وماه جو رجاء وني ها تاو ليل سمو نمان تي وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ ochina mamini ash One year The moon ད� ད� لَوْ All right. وعلى هل آمنكم عليه إلو الله كما أمنتكم auprès وَnaف fu na om yang gu vi guata fo om yang go i gu won abonnez ah woman What am I? գա he But Oh, um. no. a uh -huh. أَلُوهَ جَزَاهُ مَنْهُ وَإِذَا فِي رَحِيمٍ صَامَ وَجَزَاهُ كَذَلِكَ نَجْزِي That's uh right. -huh. You're ready to go get All right. and uh -huh. Bahala <tos> Eu <tos> One more time is the night.